فتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أيمسك أن عذاب من الرحمن إني أخاف أيمسك أن عذاب من الرحمن من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا